جزاءهم عيد ربهم جنة تعدين تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه